سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وَاتَّخَذُوا من دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ولا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ ولا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاء لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فدعلناه هباء منتورا أَصْحَابُ الجنة يومئذ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مقيلا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 ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وَيْلَتَا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن دملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على ودوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرضون نشورا واذا راو كئ يتخذونك الا مجوا هذا الذي بعث الله رسولا انكاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يذعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك يلقى أَثَامًا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 ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما والذين إِذَا ذكروا بِآيَاتِ ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا